ثلاثة، استمع إلى الجمل وأعدها، ثم تأمل معانيها مستعينا بالصور توضأنا للصلاة صلى علي صلاة الظهر مع الجماعة صلاة العشاء بعد صلاة المغرب نصلي صلاة الفجر في المسجد ذهب الطلاب إلى المسجد مع المعلم قرأت المعلمة القرآن الكريم أنتم صليتم صلاة الظهر في مسجد المدرسة